بِنك الكذيب الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما ما يوم الدين ثم